قُلِ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا قُلِ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَمْ خَلَقَ مِنَ مَا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ أَمْ خَلَقَ مِنَ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا أَكَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي خَلَقَكُمْ أَوَلَا مَعْبُودٌ فَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ فَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُون قَرِيبًا قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا رَّبُّكُم أَعْلَمُ بِكُمْ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 جيلا وربك اعلم بمن في السماوات والارض وربك اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعضا نبيين على بعض ولقد وَعَضَلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا, وآتينا داود زبورا قُلِ ادعوا الَّذِينَ دَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ضر عنكم ولا تحويلا قل ادعوا الذين دعمتم من دونه فلا يملكون تشتر ضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين وَنَاء إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ أَيُّهُمْ أَخْرَى وَيَجِلُّونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ ان تحذور وان من قريه الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او عذبوها وفي من قريه الا نحن أو عذبوها عذابا شديدا أو عذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا كان ذلك في a oh.